الاول انه في عدم جواز الاغنف المعنيين فإن ان يكون حقيقيين او مجازيين او مختلفين فان المانع وهو تعلق لحاضين بملحوظ في آن واحد موزجا فلا يخفصوا للمشترك كنشتغر انتا <متلاح> هنا من بيان وجه عدد جوارب استعمل لافضل في اكثر من معنى وذكر المثلث لانه يلزم اجتماع لحاطين حوض واحد اجتماع معنيين على لفظ واحد وهو لما ذكرناه بالانجليزيه ألا قد يقول قائم قد يقول قائم هذا البحث الذي ذكرتموه بالأمن وفطلتموه وفطلتموه لبعض جيد نحن لكن إذا كان اللفظ مفعلا كان تقول رأيت عينان جئني بعينان رأيت قد مفرد وتقصد أكثر من معنى نحن ايضا القائل يقول تسلم بعضه في عدم صحه نسلم لكن هذا مخطئ بنحقيقين ولا يشمل معاني المجاز كيف قلنا ان ما قلتموه الان هي صح اذا كان مقصود المتكلم اي رايت عينان مقصودهما مقصوده المعاني الحقيقية لله هذا ما يجوز ونخبر أمر أمر أن لو كان قصد المعاني المجازية فلا يجوز هذا غير من دعاء نقول يجوز استعمال الله في أكثر من معنى محقق ما تلتموه الان هو مرتبط بالمعاني الحقيقيه ونحن نستمعكم ايضا ولكن ما لا نسلم ما إذا كان مراد المتكلم المتكلم مثلا إذا أدت يطلق على الشجاع تطلق الشجاع وعلى مثلا صار الثم المبخص وقال رايت أسهل ويقصد المعنيين المجازيين في القائم يقول هذا صحيح وايضا إذا كان مصدر معنى واحد حقيقي ومعنى آخر مجاز ايضا صحيح هذا صحيح هذا يقول المتكلم هذا الكلام المتكلم يقول نحن سلمنا معه أن المتكلم إذا قال رأيت عينه بقمره أو جئني بعينه أو قال هذا هذا وأراض المعامل الحقيقية الجنان. كل واحد مستقل لوحده كان اللفظ وجع له فقط الى هذا ولكن نقول اولا اذا كان متكلم المعالم اللازمه استعمال المفرد واراده اكثر من معزه يصح هذا اا الحاله الثانيه اذا استخدم اللفظ المفرد هذا معنى حقيقي واخر مجازي المعنى معنى واختلف المحقق واضح كلامه المصلح يقول لا فرق عندنا. لا فرق عندنا في عدم جواز استعمال اللاف المفرد الذي له اعامي متعذبه لا فرق عندنا في فرق في عدم الجرا بين ان يريد المتكلم المعاني او أو يريد المعاني فقط أو يريد بعض المبادئ و بعض المعاني الحقيقيه لا فرق بين هذه الأفرع الثلاثة في أدم أدم الجم لماذا لا فرق يقول الدليل واضح الدليل الدليل ما قلناه الآن الآن ماذا قلنا يلزم اجتماع لحاضين على مستوى واحد نفس هذا الدليل يأتي اليوم أيضا في المعامل المجالية نفس الدليل يأتي أيضا فيما لو قفز معني وراغ الحقيقي الجراب الجراب واضح هذا المطلب الأول انتهينا جراب واضح المطلب الأول انتهينا منه الحقيقي. المطلب الأخيات قد يقول قائم هذا الذي نعبلي سلمنا لا يجود أهزام اللفظ وإرادة المعاني الحقيقية والمعاني المجادية أو المحيطية والمجادية لا يصح ولكن سنبين سنبين سنبين يقول غاري أيها إنما يصح اللفظ إنما يصح التأمال الدفظ المشترك وإرادة أكثر من معنى إذا كان الدفظ إذا كان اللثة مشردة، قال عين ما أراد أقترب منها. هذا صحيح صحي. ولكن ماذا عن وماذا عن الجنة؟ يقول لو بلغ صدر الدنيا والجنة يقول ما قال رأيت عينين عين أرى عيون أرى قمرين أرى عين أقمار جئني بقمرين. جئني بأخضر الله الحمد صيغة التثني أو ما تقول هل يصح المفرد لا يصح نسلم معكم أن يقول رأيت عينه جئني بعينه ويكتد أكثر من معنى في نفس الآن قلنا نسلم معكم لكن ماذا لو قال بصيغني يقول جئني بعينين قمرين أو صيغة في الجامع جئني بعيون ما تقولون يا صح؟ المقدس يقول أقولنا أولا. أنتم ما تقولون؟ المشكل يقول نحن نقول يجود. أيجود؟ هذا الكلام صاحب المعاني. هذا الكلام صاحب المعاني. يقول في المثل ولكن في المثنى والجد يجود يجود استعمال التثنية استعمال الجامع وإرادة أكثر من يقول يقول كما هو يقول دليلي على جواد اعمال ستة ثنيه في الجامع ان التثنيه ان التثنيه انتف جيد ان التثنيه في قوه اكرار يعني ماذا في قصته يعني كانه قال كانه قال رايت عينا من هذا <تصفيق> بدل أن يتكلم بكلام طويل يقول رأيت عينا بعد عين وهم عشر في عشر عيون يقول رأيت عينا وعينا من إلى عشر بدلاً هذا الكلام الطويل يقول رأيت عيونا فقط والمبني في قوة التكرار خوف وعليه يقول إذا رأي المفرد قال رأيت عينا وعينا تقبلون او لا يقول نعم نقبل إذا قال رأيت عينا وعينا يقول كذلك هنا لماذا تقبلون هناك خلاف المفرد ولا تقبلون هنا إذا قاله في صرف أو في صرف المفرد صاحب يقول عندي لا فرق تثنيه والج في قوه تكرار مفرد هذا, هذا دليل على صحه استعمال اللقب المش في حال تثنيه وجامر واضح جميل دليل هذا المتكلم واضح المصمم الاسمه يقوم لا يوجد عند كما قلنا بالامن استعمال اللون المفرد اكثر من معنى نقول اليوم ايضا لا يصح استعمال التثنيه وإرادة واراده اكثر من معنى اكثر من حقيقه لا اجوز لماذا أيها المصنف ليس التثنية والجمع في قوه تكرار المفرد يقول نعم بهذا ولكن دليلكم فيه مغالب نحن نسلم أن التثنية تكرار للمفرد وأن تكرار للمفرد نسلم لهذا ولكن نحن نقول لكم نحن نقول لكم من أين فهمتم التثنيه والجمع من أين فهمتم التثنية والجمع من الماضي من الهيئة يقول له سلامك كله هنا غير واضح او بكتر يقول نعم المرد ما قال رأيت عين المرد هنا ماذا؟ عين يا هاي عين بعد عين يا نور المرد هذه المرد اذا ركت إذا تكررت فالمتكرر المرد اذا قلنا نفهم التثنيه او الجمع فالتكرار هنا ملا تكرار لده. لنفس الماده لكن برا على التثني او الجمعه فقط المادحين ما قال رأيت عين ما مقصوده من العين والمفرد مقصوده الباقيه فرضاها باقيه اذا الماده تكررت فيجب ان يتكرر نفس المعنى قول عينان من معنى واحد يعني وظفه اقوى او كاريه وشار جاثو تعطي عحل اخري وهذا المعنى هذا المقصود من فهم الفصليه من البث يعني إذا كان مقصوده من المفرد الجارية فحينما قال عين مقصوده؟ عين جارية أخر فعين جارية وعين جارية أنتم هنا تريدون أن تثبتوا عينين من حقيقتين مختلفتين وهذه ما نعم نفس المعنى رأيت قمرا مثلا ومفصودي القمر الحقيقي ذات القمر ثم قد رأيت قمرين فرأيدي رأيت قمرين من حقيقة من واحدة لا من طبيعتين مختلفين كما يريد صاحب المعاني ما أدري الضباح هذا ثلث بالقمر يعني جميل الجميل يمكن يعني أن يختلف الحق؟ لا يصح هذا عند المصدر <تصفيق> <تصفيق> هذا اذا إذا كان الكلام إذا كان مقصوده من التكرار فإذا المقصود تكرار نفس اللفت فنفس اللفظ تكرر أن طرأ عليه التثمية فقط فإذا سلاقض المطرد تكرر من مراد من الماضي خب قد يقول قائل لا مقصودنا من الهيئه ان التثنيه والجمع ليس من الماده من الهيئة. هيئه التثنيه وهيئه وهيئة لا تكرار المقلد يقول ينفق الهيئة الهيئه ولكن هيئه عندما تكررت هيئه تكرار المعنى في الهيئه ايضا ما هو الا تكرار المراد من الماده صار الهيئة إلى فهم من هيئة المعنيين من هيئة التثنيه أو من نفس الكلام نقوله التثنيه في الهيئة ما هي إلا تكرار للمعنى من المادة صحيح نفس الكلام يا سيدنا إذا أي لا إذا قال مراد عين جارية ما في عيني ايضا جاري ايضا فأنت هم من الماده او فهمناه من الحيئة وهو الحق انها تفق المجد صاحب المعالي صاحب المفرد واحد عام بيقبل هذا الكلام طيب يقول له اقلود لكم الاجتما قبلتم قليلا الاجتما قبلتم النمع والتثنيه في قوة قلتم في المطلب قلتم الجاز في تكرار المفرد قبلتم انما اذا قدمت تقول المصنف يقول انا رستك يا صاحب البحر نحن صحيح قلنا ان التثنيه والجاز في قوه تكرار المفرد يدلان على التعدد قلنا هذا الكلام ان ما مرادنا من انها تكرار المفرد مراد هذه العبارة أنها في قوة تكبر من نفس المهم ما المعنى المراد أولا من البداية المراد خينما قال رأيت بعين والجارب والنفرق جاسوس فإذا قلنا الجامع في قوة تكبر فمن نفس الطبيعة النفر تكار الجارب أو الجاسوسة أو لا من طبيعة الضخراع لا من الحسدانية لا فإذا كان مقصود من التكرار تكرار نفس السبط نقبله ولكن يظهر مقصودكم يا صاحب المعالم تكرار الطبائع تكرار الحقائق من وهذا نختلف معكم فيه اتضح المرأس اتضح المرأس هدفت بهذا الله اللهم هذا الكلام بعد اللهم على مرق اللهم اللهم يقول قد يقول قائل ثم تكرار الطبيع غير مقبول يا المقصود إن تكرار تكرار الطبيع مقبول اقرار قضايا مختلفه غير مطلوب قلتوا هذا الكلام نحن نقض عليكم ننقض عليكم في ننقض عليكم بالاعلام الشخصيه مثل علي بكر هذه الاسم ما راي إذا قال المتكلم جاء محمد فتبسط على الخط طبيعي محمد ها تخالف انطباعه مع ذلك قلت لهم جاء مع ذلك قلتم جائز قال محمدون <تصفيق> ابن ابي بكر واحد محمد شجل اثنين ابن عبدالأتلاسة طبيعة شبكة مصهوم محمد ابن ابي بكر مصهوم يسكي إلا على فرد واحد صحيح خطه من طبيعة غير طبيعة محمد ابن ابي المسلم صحيح غير طبيعة ما ذلك قلتم هنا يا صحي ماذا قدرتم هنا ولم تقبلوا في العيون او في العينين لما لم تقبلوا هنا فقدروا وعلى هالإشكال من فتف يقول جزاكم الله خيرا أحسن لكن مقصودنا هنا مقصودنا نقول مقبول مع التأويل قبلنا معي لو لم يؤول لحكمنا عن الصحه لكن نحن نقول هذا جائل من باب المجال مجال في مجال في التأويل لأن نقول المقصود بمحمد هنا مفهوم المسمى بمحمد ما نقصد ذاك المفهوم الجزئي صحيح مظهوم محمد ابي الاربان الجزء وذاك يختلفه صحيح لا في مجال التقويم. نقول إن هذا صحيح لأن المقصود المتصل به. فهذا متصل وهذا متصل وهذا متصل. نقبل إشكالهم. المقصود المقصود هذا متصل وهذا متصل وهذا متصل. شكرا لطبيعة المثمم ونطبيعة المثلاثة تكرار الفضائع المختلفه هي صحيحين لا في المفرد وإذنية ولا في الجمع أبدا في, في المفرد عندك مشكلة تفضل لها صوارق صاحب المعالم في المفرد تكون حتى لا واحد يشكر عنه يقول ان قلت قلنا لو فرضه هنا اجلناه بها كده قد يتوقف لان فعل ما عندك سؤال تصدر بالعباد المجولى فقد التميا والجمع في المفتش. إذا ما نقول تمنية؟ نعم. يمد هذا الإشكال. المتهل عين العين. يقول هذا لا؟ إذا قال؟ إذا قال هذا؟ لا, يقوله. لا يقوله. يقول. لا يقول. يقصد من حولك رأي عيونه أو رأي مقصودك. أن رأيت عينين من طبيعه يعني عين جارية وعين جارية نقبل هذا الكلمة أما إذا كان المقصود عينين أو عيون من حقائق مختلفة يعني رأيت عيون عين جارية وعين نابعة باكير هذا لا نقبله لا يشح هذا أما واحدة يصف إذا طبيعة صح، كأنك قلت رأيت إنسانين لا يصف الكلام لا فهم. لماذا أطرح على أن أقولها في لا يصح، يعني حقيقة محمد محمد الثاني حقيقتي أنا غير أس وإن كنا نشترك في المفهوم الكلي، لكن المفهوم الجزئي يصدق على هذا زيت وزيت على النز على هذا وعلى هذا فحقيقة هذا حقيقته الجزئية والكلية حقيقة محمد هذا الجوفيه ايوه لكن هنا فح من باب المجاز التاويل يعني ان يكون مقصوده المتفهم بالعين اذا هذا إذا كان مثلا ظاهر مقصوده ليس المحمدون محمد باب تعال خاب وكلام نفسه إذا كان هكذا نفضل لا تأويل لو لم نؤول لم يفضل حينما قلنا جاء المحمدون أو جاء المحمد لو لم نؤول لا يفضل نفس الحكم يأتي علينا يعني الطبيعة هنا تختلف عن هنا لكن عندما قلنا ستاكى عنه قال هنا نفضل المتهم لا نفهم ارجوكي المحمد المتسمي يجتمعك هذا متسمي متسمي متسمي شائرة تنبيهان الأول ماذا يتبث وإن كانت سلامة جوشة يومن سواء بامن سواء كانت سواء بامن فحب لأنك ذا. عرفه. سعى حمّى قائلا: الكلام غراب على عارفين. تقول لله حب وحب وحب هو وحب لأنك ذا. عن للحب. هذا بالألفاظ جميلة. كلام غراب تحتاج الى نفرقه قال الاول هو لا فرقه في عدم جواز في المعنيين بين ان يكون نشير ماذا يكون المعنيان حقيقيا او مجازيا او مختلفا نشير لا يوجد يقول كما قلنا الان في الحلاء نقوله هنا لا واحد فانها يعني الزليل الذي لا يجهدون واحد يتعلق لحاظين دوض واحد في آمن واحد موجود في الجميع يعني, يعني سواء كان المقصود بالمعامل الحقيقية كما قلنا بالآن النجابية أو النجامية والحقيقية جميع اللحاء حقا لشك الله لا يختص بالمشترك كمشتهر عند البعض هذا تبيه الأولى الانتهى ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى بعضهم ما واحد البعض إن لم يجوز في المفرد لا يجوز لكنه يجوز في ماذا؟ يجوز في التثمية والشركة في المفرد لا يجوز أما في التثنية وفي الجانب يجوزون لماذا؟ دليله هو ويقول الجانب والتثنية في قوة فكرى المفرد قال بأن يراج منين إذا كان تثنية قيور مثلا فرد يراج ما يراج فرد من العين الباطرة وفر عين فالحقاة مختلفة ومختلفة شنو؟ الحقاة شنو هنا؟ فالأخوة اللي قالوا لعننا مقصود المعنى الكلام هنا يأتي امان باية مقصود المعنى الكلام واحدة من حقائق مختلفة فنقضع عينين وهو قد استعمل في حال استثنية في معنية حقيقتين مختلفتين في الموافق وهذا شأنه في الامكان وشأن ما لو اريد معنى واحد كلمة عيني من الفرق بين الطرق رأيت عينين مقصود باطرة او رأيت عينين باطر و لا فرق بأنها من العين الباطرة مثلا فإذا هذا في الطبيعة الواحدة هذا في ماذا؟ في الطريق الوضع فإذا صح هذا وأنتم تكونون بصحة صحيح؟ فليصح ذاك اللا فرق لا اذا واضح كان مقصودا اذا مقصودة, مقصودة واضح اذا ما كان بينا كلام اذا مقصودة واضح رأيته عاملين ومتكلمين يعرف كيف يتبع الضاطرة فعن الضاطرتين لا يصح المصدر يقول هذا يقول كما يصح هنا يصح بلا سرق والبن فليس حدات فاذا صح هذا يعني في الطبيعتين الباطره وعن باطره احذاك باطرة ذاك يعني شنو الطبيعتين مختلفتين بلا فرق بينهما والدليل قال وسع على ذلك بما ملخصه له الدليل دليل الجواب ان التسميه والسمع في قوه في تكرار والتكرار الواحد قال رأيت عينا وعين قمرا وقمر بلا بالعصف إذا عينان فكأنما قيل عين وعين يجوز في قولك عين أن تستعمل إحداهما في الباطرة فكذلك ينبغي فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو يهما أعني عينين أو عيون في الجمع قالت الحال في الجمع أيضا طبحد دليل لصاحب المعاني طبحد للمصنف يقول والصحيح عندنا والصحيح عندنا عدم الجواز مثل مين والجامع ك قلنا بعدم الصحه في مرات نفون والدليل الجامع صحيح في قوه تكرار اللفرا صحيح لوجود التعدد وان كان هو لافاده التعب الطعن، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع يعني فهم التسمية من الاعتبار في قبال وضع المادة وهي المادة أي المادة المادة نفس لفظ المفرد المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التسمية والجمع. ذاق عينان مثلاً فعلوا المادة خصوص الباطرة وقلنا. يفهم التعدد من المادة التعدد يكون فيها في مادة الباطرة أي فردان منها من المادة وهذا نقبله لا نختلف معكم وإن أريد منها خباحة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليها إليه إلى النابعة أيها أريد الباطرة والنابعة حقيقة كان مختلفة فلو أريد الباطرة والنابعة فلابد تعدد من كل منهما أي فرد من البعض وفرد من النابعة لكنه مستنف تعمال الماض في أكثر من معنى ومستعرفت متى بالأنف استحالته فهذا لا يجوز فرد باطل عنه وأما أن التثمية والجنة إن قلت صاحب المعالم يقول لكنه التثنيه في فوة التثمية في المفرد في قوة اتكار المفرد والزمع وقضائي المطلحة رسلت وأن التفنية والجمع في قوة تكرار الواحد شنو معنى اولا من هذه العبارة فمعنى ان نقل على تكرار افراد المعنى المراد من المعنى لا تكرار نفس المراد منها فلو اريد على التفنية او الجمع صردان او من طبيعتين او الطبايع المتعدي المصنف يقول لا يمكن ذلك ابدا الا ان يراد من الماده سؤالكم غيره الا ان يراد من الماده المعنى المسمى كما قبلناه في هذا في محمدين وفي الى اخره قبلوها على نحو المتاذ فتستعمل في معنى واحد وهو معنى مسمى يعني المتسامي بالعين هذا صحيح الوجه لكن هذا تأويل والتأويل أمور زائدة والأصل خلاف التأويل وإن كان مجازا نظير نظار في الأعلام الشفوية غير قابل لأعروض على مصاين هندسية مفهوم محمد يعني محمد هذا يختلف عنهم إلا بالسم إلا بالتأويل, إلا بالتأويل المسمى جاء محمدان او محمدون سمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد للمصائب جدا فاستعملت وهي لفظ محمد مو في المفهوم في مفهوم المسمى نزهه اتبع او لا صلى الله على محمد و